وَسِـمِـم إِنَّ كَآيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن شَأْنٌ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ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 قال ففعلتها إذا وأنا من الظالين ففرص منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَثِلْكَ نَعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إسْرَائِيلَ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 قال أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى صَاحِ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ نَغِرَانِ قال للملأ حوله إن هذا ساحر عنيم يريد أن يخردكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عنيم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 وَلَأَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَن أَدْنَا لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ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 وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَسْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وَأَسْنَوْا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَغْلُلُ لَهَا عَكِفِينَ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 وجعل لي من ورثة جنة نعيم، وغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تغذني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.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 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَبْتَسِمُونَ يَا اللَّهُ إِنَّك نَال فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسْوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ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 ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم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 ولا ترخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ مِنْ بَنِي سَارِيَ الْعَرَبِ مُذِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغثة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون هفبعذابنا يستعجلون هفرأيت إن متعناهم سنين